التسجيل الخامس والثمانون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف العدالة باء القسط تاء المساوات فاء القيم